بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوكم واعدوكم اولياء القون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم الْحَقّ يَخْرُجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبَغْضَاءَ أَمْرَاطِ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 قَوْمُكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ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 إذ قالوا لقومهم إن نب راء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدن حتى اتؤمنو بالله وحده الا قول ابراهيم لابي الا قول ابراهيم لابي لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكل كل ما وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إماك أنت العزيز الحكيم